معاني صيغ الزوائد وانتهينا من الوزن الأول أفعل وننتقل اليوم إلى الوزن الثاني فعله بزيادة الألف بعد فاء كلمة فمن يتفضل بالقراءة بارك الله فيكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين فاعل يكثر استعماله في في معنيين أحدهما التشارك بين اثنين فأكثر وهو أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلا فيقابله الآخر بمثله وحينئذ فينسب للبادئ نسبة الفاعلية وللمقابل نسبة المفعولية فإذا فإذا كان أصل الفعل لازما صار بهذه الصيغة متعديا نحو ما شيته والأصل مشيت ومشى نعم إذا فاعل لدينا الألف زائدة هذا فاء الكلمة فعل ويقول الشيخ بأن هذه الزيادة يكثر استعمالها في معنيين المعنى الأول هو التشارك والمعنى الثاني هو الموالا أما التشارك أو المشاركة فمن مفهوم المشاركة يتبين أن, أن ال... أنها تكون بين اثنين أو أكثر طالما هناك تشارك إذا في أكثر من شخص في أكثر من شخص فأقول مثلا عندما أقول ضرب إذن هناك شخصان يقومان بهذا فعل اخدهما الفاعل والثاني المفعول به شارك ايضا هناك اذا شخصان اخدهما الفاعل والثاني المفعول به جاذب ناقش شاتم جاوب قاوم جام فاعل وهكذا فيقول التشارك بين اثنين فاكثر وهو أن يفعل احدهما بصاحبه فعلا فيقابله الآخر, بمثله فيقابله الاخر بمثله وحينئذ فينسب للبادئ نسبة الفاعليه وللمقابل نسبة المفعوليه طبعا هذا ينسب للبادئ نسبه الفاعليه والمقابل نسبة المفعوليه هذا مقدر تقديرا من الذي بدا ومن الذي ثنيا به عندما اقول جاذبت خالدا الحبلة أو جادلت محمدا في مسألة فكرية فقول جادلت الفاعل أنا والمفعول به محمدا مثلا المفعول به إذا قلت مثلا جادل محمد خالدا فمحمد الفاعل وخالدا المفعول به جادل خالد مقهماً أصبح خالد هو الفاعل والمفعول به. إذا العملية تقديرية من الذي بدأ هذا وفق السياق لكن إذا كل منهما كل منهما إذا هو بين اثنين وأكثر إذا خذنا اثنين كل منهما يمكن أن يكون فاعلا ويمكن أن يكون مفعولا يمكن أن يكون فاعلا ويمكن أن يكون مفعولا فإذا كان البادئ هو الفاعل فإذا الثاني هو المفعول به وهذا يفهم من السياق. فإذا كان أصل الفعل لازما صار بهذه الصيغة متعديا لأن عن مشى مشى الرجل هذا فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به لا يكون مفعولا به. لكن إذا قلت ما شيت الرجل إذا أصبح متعديا ما شيته ما شيت الرجل الرجل أصبح مفعولا به إذا أصبح متعديا جلس خالد جلست خالدا أصبح الفعل جلس الذي هو لازم أصبح متعديا فخر خالد فاخرت خالدا فاخرت محمدا فأصبح الفعل بعد أن كان لازما أصبح بهذه الزيادة بزيادة الالف بعد الفاء أصبح متعديا ساير سايرته ايضا جاريته جرى جاريته جرى المتسابق جاريت المتسابقه اذن جار اصبح متعديا بعد ان كان لازما اذن صيغه فاعل فيها المشاركه اذا بين اثنين او, أو اكثر يمكن ان يكون احدهما الفاعل والثاني المفعول به وهذا يفهم من السياق إذا كان الفعل لازما وزيد في الألف أصبح متعديا نعم وفي هذه الصيغة تفضل. نعم. وفي... نعم وفي هذه الصيغة معنى المغالبة ويدل على غلبة أحدهما بصيغة فعل من باب نصره ما لم يكن ووي الفأ أو يائي العين أو اللام فانه يدل على يدل طبصة. على الغلبة من باب ضرب كما تقدم نعم اذا في هذه الصيغه صيغه في صيغه فاعل في فيه معنى المغالبه يعني غلب وقلت غلب عندما غلبت فلانا بمعنى غلبته يعني فيه معنى التغليب يدل على غلبة احدهما بصيغه فعل غلب فعل غالب فعل غلبت فلانا فيها معنى, فيها معنى المشاركه لكن فيها معنى ايضا الغلب اي تغلبت عليه اي غلبته اي غلبته مثلا نصر نصر فعل ناصر ناصرته ناصرته إذن كأنني يعني وقفت إلى جانب لا يوجد فيه معنى الغلبة بمفهوم الغلبة انه بمفهوم المساعدة بمفهوم المعاونة غزا غزا فعل غزوته غزوته إذن فيه معنى الغلبة تغلبت عليه غزا البلاد غزاه إذن بمعنى الغلبة ما لم يكن ووي الفاء ووي الفاء يعني وعد وفد وزن فاء الكلمة واو أو يائي العين أو اللام يائي العين باع يبيع باع فعل لكن هنا أتى أتت فعل يائي العين باع فعل أو يائي اللام رمى فعل وقى وفى فعل فهنا ذاك إنه يدل على الغلابة من باب ضرب لأن نصر ينصر نصر ينصر من الباب الأول فتح ضم ضرب من الباب الثاني فتح كسر فالان لاحظوا رمى يرمي فعلى يفعل وفى يفي فعلى يفعل طوى يطوي فعلى يفعل وعد يعد وفد يفد وزنى يزن اذن اذا كان فعل هوي الفاء او يائي العين او اللام فهو من باب نصرة وفيه معنى, المؤ... وفيه معنى الغلبة ايضا راماه أي غلبه في الرمي وافاه طواه أي غلبه في الطوي طواه بايعه غلبه في البيع إذن في هذه الصيغة صيغة فعل فيها ايضا معنى المغالبة فيها معنى المشاركة فيها معنى المغالبة لأن كلمة مغالبة اذا تقول فاعل مفاعله غالب مغالبه يعني هلا مغالبه على وزن مفاعله ومفاعله هي مصدر فاعل فاعل فعالا ومفاعله قاتل قتالا ومقاتله ففيها معنى إذن المفاعله ايضا لكن فيها معنى التغليب فيها معنى الغلبه نعم ومتى كان تفضل ومتى كان فعل للدلاله على الغلبة كان متعديا وإن كان أصله لازما وكان من باب نصر أو ضرب على ما تقدم من أي باب كان يعني سواء كان من باب الأول أو من الباب الثاني من باب نصر ينصر أو ضرب يضرب فيدل على الغلبة ويصبح متعديا لطالما هو ما دام يدل على الغلبة فهو متعد فهو متعدي لذلك قال ومتى كان فعلا للدلاله على الغلبة كان متعديا وإن كان أصله لازما وإن كان أصله لازما فاخره يعني غلبه في المفاخره مثلا قعده كرمه جالسه كل هذه تفيد ان الفعل اصبح متعديا بصيغه فاعل وفيها معنى المغالبه نعم. هذا المعنى الأول إذن هو المشاركه ويكون في المشاركة مغالبه يعني في تشارك وفي مغالبه نعم المعنى الثاني من المعاني التي يكثر فيها وزن فاعل اي, زي أي زيادة الالف بعد فاء الكلمه هو الموالاه نعم تفضل نعم وثانيهما الموالات فيكون بمعنى أفعل المتعدي المتعدي نعم كواليت الصوم وتابعته بمعنى أو ليت وأتبعت بعضه بعضه و... المقصود هو الموالات المقصود تكرار الفعل متتابعة المقصود بالموالات يعني في الفعل هو تكرار الفعل متتابعا كررت الفعل بالتتابع باعت الشيء يعني الفعل باعته متكرر مع التتابع ولا انقطاع بين يعني الفعل الأول أو ثاني باعته الشيء مثل أبعدته شرفت على البلد وأشرفت وليت الصومة يعني تابعته الصوم كررت الصوم مع التتابع كررت الصوم مع التتابع تابعت تابعت فعلت لكن وليت فعلت لاحظت الفرق إذن وليت فعلت وليت الصوم بمعنى أوليت وأتبعت بعضه بعض اذا لذلك قلت بأن المولاة هي تكرار الفعل متتابعا نعم وربما كان بمعنى فعل نعم وربما كان بمعنى فعل المضعف للتكثير كضاعفت الشيء وضعفته وبمعنى فعل كدافع ودفع وسافر وسفر إذا هذا المعنى الثالث من معاني فعل ان يكون بمعنى فعل يعني بمعنى أن الزيادة ان زياده الالف بعد الفاء تفيد التكثير تفيد التكثير مثل ضعف ضعف مثل ضعفه ضعفت الاجر بمعنى ضعفت الاجر اي كسرته فافادت التكثير افادت بالعكس هو ضعف ضعفت الاجر يعني أعطيته ضعف الاجر فاذا فيها معنى التكثير بمعنى التجديد بفعل أو يمكن يأتي بمعنى فعل دافع دافع عن حقه لا يوجد فيه مشاركة ضاعفت الشيء لا يوجد فيها مشاركة إنما هنا ضعف بمعنى ضعف بمعنى التكثير ودافع بمعنى دفع بمعنى المجرد يعني المزيد هنا بالالف بعد الفاء بمعنى المجرد دافع بمعنى دفع دافع عن حقه يعني دفع الشر عن حقه دفع الباطل عن حقه سافر بمعنى سفر إذن هاجر بمعنى هجر جاوز بمعنى جاز ناول وهكذا إذا هنا لا يوجد معنى التشارك أو المشاركة بفعله. إذا فعل قد تكون للمشاركة قد تكون للموالاه وقد تكون للتكثير وقد تكون بمعنى فعل بمعنى المجرد بمعنى المجرد يعني الزيادة بمعنى المجرد فتقول مثلا هاجر فلان هاجر فلان بمعنى هجر بلده وخرج منه هاجر من بلاده هجر بلده وذهب خارجا هجر هاجر عن المعاصي يعني هجر المعاصي وهكذا إذن هنا بمعنى المجرد بمعنى فعل او بمعنى فعل اي تفيد التكفير ان الزيادة الالفه بعد الفاء فعل تفيد التكفير ولا تفيد المشاركه نعم تفضل وربما كانت المفاعله نعم وربما كانت المفاعله بتنزيل غير الفعل منزلته كي يخادعون الله جعلت معاملتهم لله بما طوت عليه نفوسهم من إخفاء الكفر وإظهار الإسلام ومجازاته لهم مخادعة نعم. لاحظوا الآية الكريمة يخادعون الله يخادعون يفاعلون خادعة فاعلا خادع لكن لا, لا, لا, لا يمكن أن يكون فيها مشاركة لا يمكن أن يكون فيها مشاركة ألا ترى أن المنية لا يكون منها خداع يعني المنية فيها خداع الله سبحانه وتعالى وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن يكون فيه خداع كما لا يكون من الله سبحانه وتعالى ولا من رسوله فلا يمكن أن يكون فيها مشاركة إذن بمعنى يخدعون يخادعون بمعنى يخدعون تبعتم؟ يعني يكون فاعل على فاعل لذلك قال يخادعون الله تعلت معاملتهم لله بما انطوت عليه نفوسهم من اخفاء الكفر واضرار الاسلام واجازتهم مخادعه إذن هم, هم المخادعون ولا يوجد فيها مشاركه ولا يوجد فيها مشاركه بمعنى آخر بأن الفعل هنا مع انه مزيد بالالف يقع من واحد وليس من اثنين مشاركه مع يقع من اثنين جالست محمدا فإذا المجالسه وقعت من اثنين جادلت جادلت جاسما المجادلة وقعت من اثنين لأن فيها مشاركة أو أكثر لكن الآن يخادعون الله يواقع من واحد منهم فقط فهي بمعنى يخدعون بمعنى لكن فهي بمعنى يخدعون مثل عاقبت اللصة عاقبت اللصة هل عاقبت اللصة فيها مشاركة من اثنين لا الفاعل من واحد لأنني عاقبته نعم إذا بمعنى آخر أن فاعل قد تأتي للواحد يعني ليست للمشاركه كما مرة قبل قليل عاقبت لعافه الله عافاك الله عاف الله المريضة هذه ليس لا جزء فيها مشاركة إنما الفاعل هو واحد نعم الآن إذا إذا الفاعل إذا فاعل تأتي الزيادة في فاعل لمعاني سألخصها للمشاركة يعني من اثنين او أكثر يعني في أكثر من فاعل في أكثر من واحد لأن فاعل واحد والمفعول به في أكثر من واحد يشارك في الفعل مثل ضاربة قاتلة شاركة جاذبة ناقشة نازعة صارعة جالسة قد تكون للمغالبة يعني ظالبة اخذ اخذت فلانا غلبت في في في أخذ شيء وافا طاو فاخرة غلبه بالكرم أو تكون للموالاه وهو كما ذكرت قبل قيد تكرار الفعل متتابعا ولا أو تكون للتكسير بمعنى فعل ضعف كرم ناعمة بمعنى يعني التكسير بمعنى التكثير وبمعنى فعل بمعنى فعل بمعنى المجرد سافر ناول جاوز دافع هاجر إلى آخره أو يأتي لواحد لا يراد به المفاعلة يعني هي روز فا فاعل لكن لا يراد فيها المفاعلة عفاه الله عاقبت اللص سافر زيد خادع أيضا قد يكون جعل الشيء جعل الشيء ذا صفة مفهومة من الفعل إذا قلت مثلا عافاك الله يعني جعلك الله ذا عافية عافاك الله جعلك الله ذا عافية نعم الان هذه أهم أو المعاني زيادة الألف بعد الفاء في فا الف ننتقل الآن إلى زيادة بالتضعيف بتضعيف العين فا فعل تفضل استاذ محمد فعل نعم نعم فعل يكثر استعمالها في ثمانيه معان تشارك أفعل أفعل في اثنين منها وهما التعدية كقومت زيدا وقعدته والازاله كجربت جربت البعيره وقشرت الفاكهه أي أزلت جربه وأزلت قشرها. نعم إذا فعل فعل يكثر استعمالها في ثمانية معاني. نفهم من ذلك بأن ما سيذكره الشيخ من معاني هو الأشهر هو الأشهر والأكثر استعمالا لكن نفهم من ذلك أن هناك أن هناك معاني أخرى غير ما ذكره الشيخ لزيادة. للزيادة في على الزيادة للتضعيف بتضعيف عين الفعل بعين عين الفعل عين الكلمة تشارك أفعل في اثنين الأول معنى من معاني الزيادة التعديه أو بسموه النقل مثل ما شفنا في أفعلة مثل ما أعجم الكتاب قلنا الزيادة الهمزة في أفعلة للتعذية أو النقل وهنا أيضا عجم مثلا قوم زيدا قعده بالتعديه جعل الفعل قعدا من اللازم إلى المتعدي جعله متعديا قوم مثلا او تأكده الإزالة الإزالة جربت البعيرة يعني أزلت عنه الجرب قشرت الفاكهة أزلت عنها القشر وهكذا اذا المعنى الأول هو التعديه المعنى الثاني هو الإزالة وفي هذين المعنيين توافق زيادة الهمزة قبل الفاء يعني توافق أفعل توافق أفعل طيب. والمعاني الأخرى التي تنفرد بها أو من المعاني التي تنفرد بها هذا الأصحى نعم التكثير في الفعل تفضل وتنفرد بستة أولها التكثير في الفعل كجول وطوف اكثر الجولان والطوفان او في المفعول ك وغلقت الابواب او في الفاعل كموتت كمو الابل وبركت نعم اذا زياده الفعاله زياده التضعيف تضعيف العين كنا كما كنا للتعديل أو النقل والإزالة وتفيد أيضا التكثير في الفعل أو الفاعل أو المفعول به التكثير تفيد التكثير فإما أن يكون هذا التكثير في الفعل مثل جولة يعني أكثر الجولات طوفة أكثر الطوفات كسر أكثر التكسير قطع أكثر التقطيع هذا في الفعل أو يمكن أن يكون التكسير في المفعول به وغلقت الأبواب يعني غلقت كثيرا من الأبواب غلقت ابوابا كثيرة فالتكسير هنا فالتكثير هنا في المفعول به هذا راي من الأراء. هناك رأي آخر في الآية الكريمة بأن التكسير ايضا هو في الفعل أي أغلقت يعني بمغلاق بعد مغلاق بعد مغلاق يعني تكرر التغليق غلقت الابواب يعني اعطت مزلاق بعد مزلاق بعد مغلاق بعد مغلاق الى اخره وغلقت الابواب فيكون التكسير في الفعل لكن الاتجاه الصرفيين كثير من الصرفين إلى أن التكثير هنا في المفعول به وغلقت الابواب أي وغلقت الأبواب الكثيرة أو أبوابا كثيرة، وواضح هنا الأبواب الجمع، أبواب أفعال، وهو جمع تكسير جمع قلة، فهنا إشارة بأن هنا التكسير في المفعول به، او قد يكون التكسير في الفاعل موتة الإبل، أي كثرة كثرة الإبل, الإبل الميتة. او الميتة كثرت الابل الميتة بركت الابل يعني ااا كثرت الإبل الباركة بركة الإبل نقول بركة الابل. مثلا ربض ربض الغنم ربض الغنم نقول يعني كثرت الرابض من الغنم وهكذا إذن فعل قد تكون زيادة التضعيف زيادة بتضعيف العين هنا مفيدة للتكفير وهذا التكفير قد يكون تكثيرا في الفعل أو تكثيرا في المفعول به أو تكثيرا في الفاعل نعم وثانيهما نعم نعم وثانيهما صيورة شيء شبه شيء كقوة زيد وحجرت طين أي صار شبه القوس في الانحناء والحجري في الجمود. نعم اذا المعنى الرابع من معاني الزيادة في في فعل في وزن فعل هو صيروة شيء شبه شيء آخر يدل عليه الفعل. نكمل العبارة حتى تكون تكون موضحة. شيء شبه شيء آخر يدل عليه الفعل مثلا قوس زيد قوس زيد يعني صار شبيه القوس في الانحناء يعني مثلا قوس الظهر قوس الظهر يعني اصبح منحنيا مثل القوس شبيه بالقوس نقول حجر الطين حجر الطين يعني اصبح شبيها بالحجر في الصلابة في الصلابة إذن شيء شبه شيء آخر يدل عليه الفعل نعم ثم الوجه الخامس وثالثها نعم وثالثها نعم وثالثها نسبة الشيء إلى أصل الفعل كفسقت زيدا أو كفرته نس نسبته إلى الفسق أو الكفر. نعم. إذا نسبة الشيء إلى أصل الفعل، وهذا بيسموه التسمية. أيضا من يعني من معاني الزيادة أو من فوائد الزيادة في فعله هو ما يسموه التسمية أو نسبة الشيء إلى أصل الفعل. فسقت زيدا يعني سميته فاسقا لذلك بعد كتب الصرف تعبرو عن ذلك بالتسمية. تعبرون عنه بالتسمية يعني سميته فاسقا كفرته سميته كافرا او نسبته الى الفسق او نسبته الى الكفر خطأته اذا سميته مخطئا نعم كذبته اذا سميته كاذبا نعم. ورابعها ورابعها التوجه الى الشيء كشرقت او غربت توجهت الى الشرق او الغرب اذا من معاني الزيادة في تضعيف العين من زياد على هو التوجه والتوجه زمانا أو مكانا لذلك قال التوجه إلى الشيء شرقت يعني توجهت إلى الشرق غربت يعني اتجهت إلى الغرب كوفت أي اتجهت إلى الكوفة مثلا كوتت بمعنى اتجهت إلى الكويت بصرت بمعنى اتجهت إلى البصرة وهكذا إذا هنا التوجه وخامسها نعم وخامسها اختصار حكايه الشيء كهلل وسبح ولبى وامن واذا قال لا اله الا الله وسبحان الله ولبيك وامين نعم اذا لا اختصار اختصار حكايه الشيء يعني بدل ما تجيب على حكايه لا اله الا الله تقول هللا هلل فعل بدل ما تقول سبحان الله تقول على على الحكاية تقول سبها بدل ما تقول لبيك اللهم لبيك تقول لبى تقول مثلا آمنا بدل ما أنه قال آمين حمد يعني قال الحمد لله سوف يعني كرر سوف أفعل سوف أفعل سوف أفعل هذا اذا اختصار حكاية الشيء نعم سادسها وسادسها قبول الشيء كشفعت زيدا أو قبلت شفاعته وربما ورد معنى بمعنى أصله أو بمعنى تفعله كولى وتولى وفكر وتفكر وربما أغنى عن أصله لعدم وروده كعيره إذا عابه وعج وعجزت, وعجزت المرأة بلغت, بلغت السن العالية نعم اذا السادس أو المعنى الثامن حقيقتان هو قبول الشيء شفعت زيدا يعني قبلت شفاعته وصدت فلانا يعني قبلت وساطته وهذا قبول الشيء وربما ورد بمعنى اصله يعني قد يرد بمعنى مجرده هنا بمعنى اصله يعني بمعنى مجرده مزته هلأ مزته ماذا ونقول ميز ميزة, ميزة فعل فميز بمعنى ماذا فهو بمعنى المجرد بمعنى المجرد قدر الله وقدر الله قدر الله وقدر الله اذا ايضا المضاعف هنا فعل بمعنى المجرد قطب جبينه وقطب جبينه اذا قطب قطب اذا ايضا فعل بمعنى قطب وهكذا مثل بمعنى تفعل كولا وتولى وفكر وتفكر يمنم وتيمنم نفس الشيء وربما اغنى عن أصله لعدم وروده عيره بدل ما تقول عاره يعني عابه تقول عيره عجزك المرأة ما تقول عجزت تقول عجزت بمعنى بلغت السنه العاليه اذا فعل إذا فعل تأتي التعديه فعل بتجديد عين الكالبة تأتي للتعذية أو يسموها النقل فرخ غرم خطأ فسق قوم نوم إلى اخره وقد تفيد التكثير تكثير في الفعل كسرت المتاع قطعت السياب طوفت في البلاد قد تكون التكثير في الفاعل نوتت الإبل ربض الغنم قد تكون يكون التكثير في المفعول به غلقت الابواب ذبحت الشاء ذبحت الشاى اي اكثرت الجراحات فيها أي اكثرت الجراحات فيها او تكون للسلب والازاله فعل تكون للسلب والازاله يعني الزياده في فعل بتضعيف العين تكون للسلب والإزالة قذيت قذيت قذيت عينه قذفا قذيت عينه فزعته صوب الخطأ تقول صوب الخطأ فعل يعني أزال خطأه صوب الخطأ بمعنى أزال خطأه وفعل مرضته أزلت مرضه مرض الطبيب المريض أي أزال مرضه وهذا من صبيب المجاز كما تعلمون الصيرورة قوس الظهر اصبح كالقوس خجر الطين نعم اصبح كالحجر نسبة الشيء إلى أصل الفعل أو ما يسمى بالتسمية، فسقته كذبته، كفرته، سميته كافرا سميته كاذبا سميته فاسقا إلى اخره التوجه توجه إلى يعني إلى مكان أو زمان، شرقته، غربته، كوفته، كوتة إلى آخره. الاتجاه يعني الاتجاه بصورة الاتجاه إلى شيء ما، اتجاه الى شيء ما. اختصار حكاية الشيء. هل لا سبقاً؟ لب خمد جم خمد سوف الى اخره بعد ذلك يعني قبول الشيء شفاعته الى اخره وقد يكون بمعنى المجرد فعل قد يكون بمعنى فعل قد يكون بمعنى فعل مثل ميز ميز بمعنى ماذا قدر بمعنى قدر وايضا قطب بمعنى قطب شمر بمعنى شمر وقد يكون بمعنى تفعل ولا بمعنى تولى وفكر بمعنى تفكر يمم بمعنى تيمم وقد يغني عن أصله المجرد يعني قد يغني عن مجرده مثل قالوا عير وعجز أحيانا أكاء يكون الوزن فعل يعني بمعنى الزيادة لتضعيف العين قد يكون للدعاء له أو عليه هذا إضافة قد يكون للدعاء عليه إذا قلت سقيته دعوت له بالسقيه جدعته دعوت عليه بالجدع والجدع هو قطع الأنف أو قطع الأذن أو قطع اليد نقول رجل أجدع وامرأة جدغاء إذا جدع مثلا عفرته عكرته وهكذا. ثم يمكن أن تكون القيام على الشيء مرضته يعني قمت على تمريضه هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته